ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألف لامراء ر ح ي م ا ك ت ب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك ل ت خ ر ج ا ل ن من ا س ا ل ظ و م ا ل ا س ل ا م ي د الله الذي له ما ب السماوات وما في ا ل أ ر ض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على ا ل آ خ ر ه ويبغونها عوجا أ و ل ئ ك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول إ ل ا بلسان قومه لي ليبين ل ي لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا ان اخرج قومك من الظلمات إ ل ى النور وذكر الظن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 يسوءونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم, ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم و إ ذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد وقال موسى إ ن تكفروا انتم ومن في ا ل أ ر ض جميعا ف إ ن الله لغني حميد أ ل م ي أ ت ي ك م ندوا ل ذ ي ن من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود و ا ل ذ ي ن والذين من بعدهم لا يعلمهم إ ل ا الله جاءتم رسلهم بالبينات فردوا أ ي د ي ه م في أ ف و ا ه ه م وقالوا انا كفرنا بما أ ر س ل ت م به و إ ن ن ا واننا لفي شك, مما وإنا لفي, شك مما وإنا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل مسمى قالوا إ ن أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا تريدون أ ن تصدون عما, عما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت و ن ا بسلطان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 ان يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ودرسوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم من عذاب الله من فهل انتم مغنون من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهاديناكم سواء أ م ص و ر ن ا م ا ل ن ا من محيص و ق ا ل ا ل ش ي ط ا ن للعلوم م ا ا قضي أ م ر إن الله و د وعد ك م ا ح ق و ع د ك فأخلفتكم م و ا كان ل ي عليكم من س ل ط ا ن إلا أن دعوتكم ف ا س ت ج ب ت م ل ي ف ل ا ت ل و و م ن ي ف ل ا ت ل و و م ن ي و ل و م و ا أ ن ف س ك م م ا أنا ب م ص ص ر ر خ خ ك م وما أنتم م ب ي إني إني كفرت بما أشركتمون من كفرت بما قبل إني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 أ ل م تر ى كيف ضرب الله مثلا ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة طيبه, كشجرة طيبة أصلها, ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أ ك ل ه ا كل حين باذن ربها ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس ل ل ع ه مثل يتذكرون و م ا ك ل م ا ت خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خ ب ي ث ة نجتث من فوق ا ل أ ر ض ما لها من قرار يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي ا ل آ خ ر ة و ي ل ا ل ل الظالمين ه ي و ف ع ل الله م ا يشاء أ ل م تر إلى ا ل ذ ي ن ب د ل و ا ن ع م ا ل ل ه و شركه م د الهدى ر ا ب و ا ر ج ن يصلونها م وبئس شركه ا دعويه غير ربحيه ذات مضمون م اجتماعي إلى ل ن قل لعبادي الذين آ م ن و ا يقيموا الصلاه وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل, من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل لكم من السماء, وأنزل من السماء ماء ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ب أ م ر ه وسخر لكم ا ل أ ن ه ا ر وصخر لكم اسماء ل ا ل م ل د الحسنى نعمة الله لا ت ح ص وقال ه ا الإنسان لظلوم كفار إن لظلوم إ ب ر ا ه ي م رب اجعل هذا البلد آ م ن ا وجنبني وبني ج ن و ان ي أ نعبد ن ا ل أ ص ن ا م رب ان ن ل أ موسوعه النابلسي س فمن ت مني و للعلوم ص ا ن ن الاسلاميه إ ن ك ن ذ ر ت ي غير بواد بيتك ا ل م ح ربنا م ر لا ق ن س و ا الاعراف ص ل الدينيين ة ا س ت ه و ي إ ل ا ع ر ا ف ا ل د ي ن م ي ن و الاعراف الدينيين ه ش و الاعراف ا ل د ي ن ي ي ا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 وقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا و ت ق ب ل دعاء ربنا خ في لي والي ل و د و ل ل مؤمنين و ل ل مؤمنين يوم يقوم الحساب ولا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 مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هواه وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا اخرنا إ ل ى اجل قريب نجب دعوتك اتبع الرسل موسوعه ا ل ن ا ب ل ما ل ك م من ز و ا ل و س ك ن ت م في م س ا ك ن ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا أ ن ف س ه م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 إن الله مخلف وعده رسله ان ل ل مخلف رسله ه وعده إ الله عزيز ذو انتقام إن يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى ب ر القهار ز و الواحد و ا لله المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتغشى, وتغشى وجوههم ل ي ج م و س ل ل ه ليجزي النابلسي ا ل للعلوم الاسلاميه و واحد هذا وليعلموا ان ما هو إ ل ه واحد هذا ب ل ا غ للناس ولينذروا به